Amen. بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصحوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم, ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين بِمَا بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثين وعندناهم بفاكهة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 يَتَقَوَّلُهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إن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 سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم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 سبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم